يا ذاكرا يا ذاكر الأصحاب كم متأدبًا وعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصفة أحمد و بذلك قد خصو من الوهابي يا ذاكر الأصحاب كم متأدبًا وعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصفة أحمد و قد خصو هم ناصر المختار في تبلغه فاجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسبابي.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 سيعمه ذل وشر عقامه آل النقية من المصطفى فليخس أنب سعيه كزرابي آتيك أم المؤمنين وفضلها يغوى في سورة الأحزاب يا أم إني قد كتبت مدافعا, مدافعاً والدمع مني مدافعاً شندى المنساب من ذاك يجر أن ينال لسانه من زوج خير العجم والار أخلت جماجمكم من الألباب تنشون في درب الضلال معتب قد أغفيت عذراته بضباب يا ذاكر الأصحاب كم متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن واعرف عظيم منازل الأصحاب صفوة رفعوا بصعبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهابي يا ذاكرا أصحابكم واعرف عظيم منازل الأصحاب صفوة رفعوا بصعبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهابي يا ذاكرا أصحابكم واعرف عظيم